117. قالوا أولم تكتأتيكم رتلكم بالبينات 118. قالوا بلى 119. قالوا فادعوا 110. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 111. إنا لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يفعل الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدع.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 تَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءِ قَدِ انْتَهَى مَا تَتَذَكَّرُونَ